قوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ما فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرة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 الجنن وقلقهم وخرقوا له بنينا وبنات بغير علم سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يصفون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 قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عم يفعلها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست وليقولوا درست ونبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحية إليك من ربك لا إله إلا هو لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين.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 ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طريانهم يعمهون